بوك تو تسعة وعشرون تسعة وعشرون في المطعم واحد في المطعم واحد يتنستول <تسعة وعشرون> فولني Přineste mi prosím jídelní lístek. Co byste nám doporučil? Co byste nám doporučila? Bimazatan sah. دالبك من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. دالبك من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. دال كافو. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. دال كافو سماكيم. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. سكريم بروسيم. Má sukkar min fadlak. Ma sukkar min fadlak. Dalbih si chai. Minfodlik fadlak wahid chai. Min wahid si chai sitronam. Min wahid chai ma Min wahid chai ma من فضلك واحد شاي مع حليب. فضلك واحد شاي مع ت؟ هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ موجت مبريناست هل عندكم من فضت سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ ماتة أهجن، مُوجَّدَتَ مِيَّحَبَّلِتْ. هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ خبي من ولجكا. ينقسوني شوكا. ينقسوني خبي منوش. ينقصني سكين. ينقصني سكين. خبيملجيت. ينقصني ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.